بالاستيلاء عن المجاورات وبالنجاسة عن المتنجس الكلام فعلان في أن المجاورات هل توجب النجاسة أم لا إذا افترضنا أن الماء جاورا جيهتان بمجاورته تغير طعمه او تغيرت رائحته فهل التغير تغير الاوصاف الثلاثة نتيجة المجاورة للنجس لا نتيجة الى النجس على الماء نتيجة المجاورة هل التغير نتيجة المجاورة موجب للتنجس ام لا كأنه لا خلاف عنده في أن الموجب للتنجس الاستيلاء، وأمن المجاوراء فلا تكون سببا للتنجس لا خلاف عنده ولكن ما هو الدليل على ذلك نقول بأنه استدلوا تارة بالإجماع كما يظهر من عبارة المستنسى والإجماع في المقام مدركي واحتمال المدركية كاف في الوهن بالإجماع يعني لا حاجة إلى أن نحرز أن الإجماع مدركي يكفي أنه مهتمل المدركي الإجماع لا يكون حجة حتى يقطع بكشفه يعني بدل فمتى محتمل قومه المدركية القطل لا يحصل الدليل الثاني الذي استدلوا به أن موارد الروايات هو موارد الاستيلاء وموارد المجاورات مثلا الرواية التي قرأناها سابقان عن الحياب يبال فيها فالبول التقى مع الحوض لأنه جاوره مثلا الربوي كل غدير فيه من الماء اكثر من كر لا ينجسه ما يقع فيه وما يجاوره الا ان يكون فيه الجيف فيه فيه الجيف فتغير لونه وطعمه وريحاه الى غير ذلك من الروايات التي ظاهرها شنو ملاقاه النجس للماء لا مجاوره النجس الماء. مورد الروايات مورد الروايات أن الماء إنما يتنجس في فرض ملاقات النجس له لا في فرض مجاورة النجس له وإن تغير طعمه أو كذا صحيح إذا تغير إذا تغير يومه أو طعمه فهنا إذا وكما فيه المجازل. يقول متغير الآن الان تماماً. فحين إذن هذا الرواية، موردها شنو؟ موردها التناجوس أصلاً، موردها الملاقات للمجاورات. هذا الاستدلال ايضا حلق باعتبارنا باعتبار أنه الرواية تقول إذا لا قن الماء فتغير الماء بأحد أوصافه تنجس. أما إذا لم يلاقي تنجس أو لا نسبياً. لسان الروايات لسان إثبات وليس النفي. لا مفهوم للروايات. مورد الروايات يقول إذا لاقى المتنجس. أقول إذا لاقى النجس الماء فتغير الماء بأحد أوصافه نجس الماء. أما إذا لم يلاقه وجاوره وتغير بأحد أوصافه ينجس أو لا ينجس لا تخيلوا عنه فيها فالروايات لا لسان نفي فيها وإنما لسانها إثبات فلا يستفاد منها نفي التنجس إذا حصل عن المجاورات الدليل الثالث الذي ذكروه هو ما ذكره سيدنا القوئي قدس السراف وأشار إليه صاحب المسكى وهو أنه النبوي المشهور إن الله خلق الماء طهورا لا ينجسه شيء إلا إذا تغير لونه أو طعمه او ريحه فصحيحة ابن بزايا ماء البئر واسع لا يفسده شيء اي ذكران انه الا ان يتغير ريحه او طعمه فينزح حتى يذهب الريح ويطيب طعمه لان له ماده هدي يقال بأن هذه الروايات مطلقة ماء البئر واسع لا يفسده شيء لا بالمجاورة ولا بالملاقة إلا إذا تغير فيفسد سواء كانت التغير بالمجاورة أو بالملاقة روايات مطلقة أو إن الله خلق الماء طهورا لا ينجسه شيء إلا إذا تغير إلا إذا تغير فيتنجز سواء كانت تغير نتيجة شنوه المجاورة أو كان نتيجة الملاقات رواية مطلقة سيدنا الخوي قدس سره يقول بأن هذه الروايات لا إطلاق لها وذلك باعتبار أنه ظاهرها هذه الروايات لا ينجسه شيء مما من شأنه أن ينجس ولا يفسده شيء مما من شأنه أن يفسد ظاهر الروايات هذه لكن عبر بن أن هذه الروايات منصرفة أن هذه الروايات التي تقول لا يفسده شيء لا ينجسه شيء بل منصرفة السلام هذه الروايات التي تقول ماء البئر واسع لا يفسده شيء إلا إذا تغير وإن كانت مطلقة سواء كانت تغير بالمجاورة أو التغير بالملاقات إلا أنها منصرفة للتغير بالملاقات مصراف موجود ماء البئر واسع لا يفسده شيء إلا إذا تغير منصرف للتغير سيد الخوي بسر الدعوة للإنصاف بسر الظهور ماء البئر شيء العرف العور ماء البئر واسع لا يفسده شيء يعني لا يفسده مثلا أكسجين هذا معنى ليس لا يفسده من مما هو صالح للإفساغ مو أي شيء فرم نقول بأنه بلي ماء البئر واسع لا يفسده شيء نكر في سياق الناد والنكره في سياق الناد تفيد العموم مقصود الامام عليه السلام لا يبسده اي شيء ولو كان هذا الشيء من عالم المجردات مقصود الامام ان ينفي ما هو صالح للافساد ما لسخ خارج تخصصا خارج الموضوع عنه. ما يبسده ما هو صالح للافساد اما عالم المجردات لا يفسد عالم الماده او مثلا الاكسجين مثلا لا يفسد الماء وعش ما الاشياء خارج تخصصها اذا بما ان ظاهر الرواية ماء البئر واسع لا يفسده شيء او ان الله خلق الماء طهورا لا ينجسه شيء ظاهرها مما هو صالح ان ينجس حتما قوله الا اذا تغير تغير بذلك الصالح بان ينجس ماء البئر واسع لا يفسده شيء يعني لا يفسده شيء صالحا للإفساد إلا إذا تغير يعني إلا إذا تغير بهذا الشيء الصالح للإفساد مو شكل فكر الظاهر المجاورة غير صالحة للإفساد المجاورة بما هي مجاور غير صالحة للإفساد لا تشملها كلمة شيء ماء البئر واسع لا يفسده شيء يعني لا يفسده ما هو صالح للإفساد المجاور مو صالح لإفساد فغير داخل في الجملة الأولى حتى تدخل في الجملة الثانية فقوله إلا إذا تغير إلا إذا تغير بما هو صالح لإفساده وبما أن المجاور غير صالح لإفساده إلا إذا تغير أتسمع المجاور السيد الخوي هنا كلامه أدق من كلام السيد رحمه الله السيد حمد مو مسألة انصراف انه فإذا تغير تغير مطلق للتغير بالمجاورة تغير بال Allison بال... لكن منصرف للتغير بالمجاورات وينده الانصراف يأتي الكلام الآن عن الآن غلبة وشدة عربة استعمال غلبة استعمال بإمام وجودة لم يغلب استعمال كلمةة التغير في التغير بالاستيلاء غلبة وجود نحجة الانصراف الناشئ عن غلبة الوجود غير حجة دعوى الانصراف يمكن مناقشا سيدنا الخوز قدس رجول المسألة ظهور ظاهر فإذا تغير بما يعني بما هو صالح لأن يفسده مجاورة غير صالحة ما ذكره قدس سر محل صلاحيه صلاحية التنجيس والإتساد فار صلاحية تكوينيه فار صلاحية تعبده صلاحية تكوينية بل خارج تخصص عالم المجردات مو صالح يفسد عالم المال مثلا صلاحيه تكوين منتفذ او انه مثلا استوردوا مثلا الاكسجين غير صالح لفساد المال صلاحية تكوين هناك شيء صالح لفساد تكوينه فصالح للفساد يعني او لا دليل المجاوره دليله اشكاليه مجاوره دليل وخذ الجار بجرم الجاري مجاوره الجيفه صالحه لإفساد الماء بلا إشكال من احاد الافساد التكويني خض صالح مجاوره الجيف او مجاوره مثلا الاوساخ والقمام بلا إشكال صالح لافساد الطعام ولافساد الماء ولافساد مشروب والمأكول هذا بلا إشكال صلاحيه التكوينيه الافساد موجودة مقصود سيدنا نسأل مقصود سيدنا الخوة يقول دي السر والصلاحية شو مقصودة الصلاحية صلاحية تكوينية لا لصلاحية لا إذا مقصودة أن المجاورة غير صالحة للإفساد والتنجيش تكوينا لا ممنوع عنه. صالحة إذا مقصود غير صالحة للإفساد تشعر عنه هذا أول الكلام فالاستدلال به دور أنت تقول النص لا يشمل التغير بالمجاورة لماذا؟ لأن المجاورة غير صالحة للإفساد غير صالح للإفساد تشريعا يعني اثبت أنها غير صالح للإفساد تشريعا اتبت أنها غير صالحة للإفساد تشريعا بظهور نفس الرواية في أن المجاورة غير منجسة فUST من ذلك؟ trailer ظهور الرواية في أن المجاورة لا تنجس متوقفا على أن المجاورة ليس من شأنها أن تنجس، كون المجاورة ليس من شأنها أن تنجس متوقف على الدليل الشرعي المطلوب أنه صلاحية عبودية، فهو يتوقف على ظهور الرواية أن تظهر الرواياتي أنه ليس من النجسين، إذن من ذلك الدوام ما يتضحه الله، فليه واضح إذن قول سيدنا حكيم، قول سيدنا الحكيم سيد الحكيم يقول موصليفة. ماء البئر واسع لا يفسده شيء إلا إذا تغير تغير مطلق نلتزم بالملاقات إلا إذا تغير مطلق يشمل التغير بالمجاورة أو التغير بالملاقاة تخصيص بالملاقات لأي مخصصين من باب الانصراف الانصراف ناشئ عن غلبة الوجود عن الوجود من باب الظهور إيه وين مستند الظهور؟ المسلم الذي طرحه سيدنا قدسر محل كامل باعتبار أنه توقف ظهور الرواية على كون المجاوره غير صالحة في وكون المجاورة غير صالحة في متوقف على ظهور الرواية في عدم تنبيسها كل الكلام يعني نقول اتكاز متشفح كما ذكرنا نحن نرى أن ارتكاز المتشرع المتصل بزمن النص طبعا ليس ارتكاز الآن ارتكاز هذا الزمن مألق إذا ثبت أن ارتكاز المتشرع القريبين من النص ارتكاز الكليني وارتكاز الصدوق وارتكاز ابن أبي عقيل واشبه ذلك إذا ثبت أن هؤلاء في ارتكازهم على أن المجاور غير منجيت الارتكاز كاشف عن النص احنا ما نفهم النصوص الا من خلال كلماتهم وارتكازاتهم القريبين من عطر النص النص مطلق وفائدته تغيرت تغير بالمجاوره تغير وتغير شنو بالملاقات لكن ارتكاز المتشرع قام على ان المجاوره غير منجس ارتكاز المتشرع كاشف عن ضيق النص وأن مورده التغير بالملاقات ارتكاز المتشرع قرين على المسرع إذا يثبت ارتكاز المتشرع بل نقول أن التغير بالمجاورة لا ينجس بي ارتكاز المتشرع صار معلوم؟ واحترز بالاستيلاء عن المجاورة هنا وبالنجاس عن المتنجس إذا تغير الماء بأوصاف المتنجس أما اذا تغير في اوصاف المتنجس خبه علاه، هلن teenage النففل محل البحث ما إذا تغير الماء بأوصاف المتنجس لا بما هو متنجس بل إذا تغير الماء بأوصاف المتنجس بما هو هو، لا بما هو متنجس هذا محل البحث لون مثلا عندنا عطر متنجس القينا في الماء تغير الماء صريحة طيبة هنا تغير الماء بوصف المتنجس لكن لا تغير بقى لا بما هو متنجس بما هو عطرون هذا محل البحث اما لو تغير الماء بوصف المتنجس بما هو متنجس شمي الفرق بينه وبين وصف المتنجس ليه فرق ما اون تنجس بالميته ما اون او بترضو مثلا عصير عصير تنجس بالميتة وقعت فيه ميتة وقعت فيه فغرة واكسبته رائحة كريهة هذا العصير القينا في الماء الماء الثاني تغير بأوصاف العصير لكن لا بما هو عصير بما هو متنجس اذا تغير بأوصاف المتنجس بما هو متنجس سواء قولوا تشقيقات التنقيح من احتاج لها. تواً كان فيه أجزاء من النجس لا ما فيه أجزاء ترى نفترض أن العصير فيه أجزاء من النجس يعني العصير ما الماء فيه أجزاء من الميتة هذا واضح ما على صورة وترى ما فيه أجزاء أو تغير بالميته بالميتة بعد بالنتيجة أن الماء تغير بأوصاف المتنجس بما هو متنجس لأن هذي رائحة الكاريها مو رائحة العصير رائحة الجيفة التي كانت فيه حين تغير الماء بأوصاف المتنجس بما هو متنجس؟ داخل تحت فلاك بلا كلام إلا إذا تغير لونه عمد الله إن الله خلق الماء سليل إن الله خلق الماء طهورا لا ينجسه شيء إلا إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه بالنجس سواء كان التغير بالنجس بالمباشره أو بالواسطه روايات عامة ومطلقة ماء البئر واسع لا يبسده شيء إلا إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه شنو سواء كان تغير به مباشرة أو بواقع الواسطة منتغير به الرواية عامة تشمله لا كلامه نتشمله وإن كانت الروايات الأخرى موردها الملاء عفوا موردها المباشرة مثل سألته عن الحياض يبال فيها وهي رواية شنو تغير بالمباشرة لا بالواسطة أو مثلا كل غدير فيه من الماء كرم كرم لا ينجس ما يقع فيه من النجاسات إلا أن يكون فيه الجية طاهرة المباشرة ظهور هذه الروايات في المباشرة لا ينفي أن التغير بالواسطة غير منجز لا ليس يعني لها الآن عشان لا نفي فيها إنما هي إثبات هيدول التغير بالمباشرة منجز لكن لا تنفي أن التغير بالواسطة غير متنجس لا تنفي لا مفهوم لها نحن نستفيد أن التغير بالمب... بالواسطة ينجس بإطلاقات مثل صحيح محمد بن بزع والنبوي المشهور صار معلوم إذن تغيره باوصاف متنجس لكن هلكل. تغيره بأوصاة المتنجس بما هو لا بما هو متنجس كأن يتغير جنوب بالعطر مثلا عطر المتنجس نجعله لتغير تغير تغير بوصف العطر ما تغير بوصف المتنجس كما هو متنجس هذا التغير لا يجب نجس لماذا وهو كذلك على الأشهر الأظهر لما تقدم شنو لما تقدم من يقول لما تقدم يعني الأصل العمومات من يقول لما تقدم يعني أصل العمومات الأصل قاعدة الطهارة العمومات إن الله قرأ قدمها نشك هل أن التغير بوصف المتنجس منجس أم لا نتمسك بالأصل العمومات لنفي نجاسة صار واضح خلافا لمن شذ في الأخير مثلا واحد قال في الأخير يعني التغيير ذه وصار متزجيز لأنهم منتجين ولعله مريم ماذا الشيخ يسوي ولعله لعموم النبوي في تعبير لمن شاء إذا هو الشيخ إذا هو الشيخ تعبير فيه إذا كان المقصود به الشيخ الشيخ القائد إذا ثم في تحشنه شيخ هذه نسخة شنو خمية فم... ماكو؟ نسخة هذي في هالشيخ <تصفيق> خب على أي حال إذا لمن شد تعديل عن الشيخ شوية لا يناسب مقام الشيخ الطالب خلافا لمن شد في الأخير ولعله لعموم النبوي اطلاق اللي احنا قلنا الاطلاق مثلا سلام وضعه بعد ضعه السنن هذا تمسك بالاطلاق في ايش يقول النبي الله اذا تغير لونه او طعمه اذا تغير لونه بوصف المتنجس او بوصف النجيس سواء كان وصفا للمتنجس بما هو متنجس او وصف المتنجس بما هو هو انا تمسك بالاطلاق في النبوي صار معلوم مسات بالاطلاق النبوي وضعفه، التمسك، بعد ضعف السناب أنه عاميون وعدم الجابر في المقام، وإلا في ذاك المقام اللي راح كان جابر، يعني أمس كان أكو إجماع، المقام ما أكو اجماع قام الإجماع على انه في الذي قام على أن التغير في الأوصاف الثلاثة لا في اثنين جبر النبوي في ذلك أما في هذا المورد يشمل التغير بأوصلاف المتنجس بما هو هو أو لا ماكو يجمع فالنبوي عينئدن شنو غير مجبور ماكو يجمع عليه اثنين مقام قراره العلاق وضعفه بعد ضعف السند وعدم الجابر في المقام ظاهرون بعد ظاهرون فتأمال ولكنه أحضر مخططة احتياط الاجتماع عنه بعد أن يتغير بأصول متنجس بما هو هو مختبر الاحتياط الاشتماع العالمين لكن كلام محل ذات بيان ذلك أنه إذا كان المستند هو النبوي كلام صاحب الرياض وارد النبوي ضعيف إما إذا كان المستند صحيح محمد بن بزيع صحيح. ما قلت واشاع لا الا اذا تغير لونه او طعمه او ريحه فينزع بقدر زين فينزح حتى يذهب الريح ويطيب طعمه لان له ما لو تمسك القائل بهذه الشيء تقول فيه اذا تمسك بالنبوي ضعيف تمسك اذا تمسك بهذه اللي قال السنه ماذا تقول الا اذا تغير تغير بوصف النجس او بوصف المتنجس يوصف المتنجس بما هو هو او بوصف المتنجس بما هو متنجس مطلق تغيره مطلقا شجول هني يجي كلام سيد الحكيم أعلى الله مقامه بدور ظاهر الادله ان كنت فقيه ظاهر الادله أنه ماء البئر واسع لا يفسده شيء إلا إذا تغير يعني إلا إذا تغير بما ينثر مو إلا إذا تغير بما هو محبوب قوم لا يفسده تفهم الكلمة لا يفسده لا يفسده شيء إلا إذا تغير طعمه أو لونه او إذا تغير تغير نثر تغير الطعم أو الرائحة أو اللون تغيرا منثرا هذا شنو هذا اللي اما اذا عطر متنجس والقيد صار صار احسن من يومه طاهر صار الان ريحة احسن من يومه طاهر اهني ترى بوجدانك العرفي العربي القح ان الروايه تشمله وتغير ادري تغير تكوينه ما تغير بما هو منثرون ما تغير بما هو منثرون لا يفسده شيء للتغير ما يفسد ظاهر كلمة لا يفسده شيء إلا إذا تغير فإذا تغير يفسده ظاهر ذلك أن التغير بما هو منثر للتغير بما هو محبوب أو بوهو شكل عادي تغير صار أحمر لأنه يتنجسلون أحمر <تصفيق> هذا لا يكون تغيرا منثران فهو خارج عن منصرة اطلب تأكيدا لكلام السيد الحكيم نقطة الصيد الخوي تلقى حتى يطيب فينزح حتى يذهب ويطيب طعمه ظاهر يطيب التغير المنفذر. ويطيب طعمه ويطيب تغير المنفذ ويطيب طعمه أنه لو كان التغير يشمل التغير بوصف المتنجس بما هو هو التغير بوصف المتنجس بما هو هو لا ينطيب حتى يقول الامام ينزح منه حتى يطيب لا ينطيب تقدير بالطيب ظاهر في كون التغير بوصف المتنجس بما هو منجس يعني التغير الذي يجب النفراء سلام فلا يرضى كلام السيد اوكي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 إذا روا ابن أبي عقيل عن الإمام الصادوق ما له من مرسل. مثل مم. روايات ابن عقيل ابن أبي جناد. يمكن يقول هنا أن خلاف السخلاف ما بينه. ما في أحد يقول بجميع الروايات ابن عقيل. إذا أتى خلاف في رواية الصدوق، أن الصدوق إذا قال روا أو قال قال, قال النبي يختلفون في أن مراصيل الصدوق مقبولة ولا مرواتنا باختلاف مرسل مرسل مقبول. وعدم الجابر في المقام هو خلاف مبدئي على اي حال لانه الجابر مثلا هل يجبر او لا يجبر على ما تحدثنا في الاطروحه المبدئيه فدعنا نهن من هذا وهل التغير التقديري كاف ام لا بد من الحسي الاكثر على الثاني تغير التقديري شنو المعنى نسخة من مطلق أولا وقص أرأناك اللهم عطا تغير التقدير تغير التقديري المراد به تغير الواقع الغير محسوس أو التغير التقديري يعني التغير اللولائي الشأني والوضع تغير واقعي التغير التقديري إلى المعنين مثلا صار يكون تغير واقع غير محسوس صار يكون تغير ما هو تغير؟ لماذا تغير الشيء؟ لو كان لتغير. لو لا تغير، سمتغير لولا هذا. مثلا إذا وضعنا مقدار من البول في كر، لا إشكال يتغير حتى لو ما شمل. هل يعقل خوف أن تضيف جسمان له خواص؟ كيميائيه معينه لجسم اخر مختلف عنه في الخواص وما يتغير المستحيل لا يتغير تكوينا وواقع مستحيل لا يتغير تغير حسي ما صار اما تغير واقع خالص واضح مقدار من البول في حوض قرين لا اشكال تكوينا بانه يغيره هل يتغير لونه تغير واضح سارا نقول بأنه سنو تغير لو لا إيه. تغير واقع ما صار تغير لو لا إيه. كما إذا كان عندنا مثلا ماء مصبوح في الأحمر ووضعنا فيه دين هل يتغير لونه اللون قلنا في اللون هل يتغير لون الماء هنا إلى الأحمر أو لا يقول ما أكو تغير ما قاعد. هو لولا وجود الصبر لتغير. وجود الصبر ما نعم التغيير. إذا تغير. ها الصورة ولا تغير موجود لكن مو في متغير ما أكو. وإنما هو تغير شأن الأولائي. لولا لو وجود الصبر لتغير. لكن الصبغ فما تغير. يسمونه تغير شنو شأني لولائي بس الواقع خوف السلام يعني أضيف إليس هذا الناس صار التغير واقع أدري نريد نشير للمعنى هو التغير اللون تغير واقع حصل إنما تغير اللون يعني ما كان أحمر صار أحمر جزمن له. لكن يقال لو لم يكن الصبغ موجودان لكان هذا موجبا لحمرته هذا يقال ولا مضافا للتغير الواقعي مضافا للتغير الواقعي. عندنا تغيرتان تغير, تغير لولائي لو لم يكن هذا الصبغ موجودان لصار هذا الماء أحمر بالدم لا ما مواشيك يقال تغير اللولائي هذا نبحثهم في التغير التقديري كاف أم لابد من الحسي مقصوده جمبو مقصود الثاني ملاو تغير الواقع إلى إشكال في حته يعني بعبارة أخرى لا إشكال في أن التغير الواقع مناف في النجاسة ليست تغير الواقع مناف في النجاسة وإلا لتنجس كل شيء بكل شيء إذ لا محل إضافة جسم لجسم تغير الواقع ما في بحر التغير الواقعي لو كان هو المقصود لا محالة كل جسم يتغير إذن, إذن لا معنى يقال إلا إذا تغير هو يتغير بعد حتما قول الإمام ما البئر واسع لا يفسده شيء إلا إذا تغير إذا بعد ما إليها معنى إذا كان مقصود التغير الواقعي لأن كل جسم يتغير بإضافة الجسم وتغير الواقع حتمي لا محالة فيه. فلا يلحظلassemble التغير الواقع عن التغير الواقعي منتفين وإلا لما صح جعله شرطا وموضوعا من النجاح باحثهم في التغير الثاني التغير اللولائي لولا المانع لكذا أو لا في التغير الواقعي يبحثون عفوا اللولائي في التغير اللولائي يبحثون هل أنه يكفي التغير اللولائي يعني هنا الآن نص كاس دم نص كاس دم إذا خلي مثلا في حوض كرين وكان الحوض الكرني مصبوغ بالاحمر اصبغوا الاحمر هذا النص الكاس لو القينا في حوض كر وكان مصبوغ بالأحمر تغيره او لا نبحث في هذه النقطه تغير اللولائم الأكثر على الثاني و هو يصير تستخدم تغير الحسن ما صار تغير الحسن حسن ما شبناه أنه تغير لونه بالنجيس ولونه همهار من الأساس ما تغير لونه بالنجيس حسن ما صار تغير قال لو لم يكن تغير بس ما صار الأكثر على الثاني للأصل يعني قاعدة والعمومات خلق الله الماء كنت وكون المتبادر من التغير والغلبة بعض الأخبار عبرت بالتغير قلت فما التغير مر علينا عنوان التغير بعض الأخبار عبر شنو؟ بالغلبة عن الحياض يبالو فيها قال إذا غلب لون الماء لون البول غلب شنو المراد بالتغير والغلبة في الاخبار والتغير فيش إما ظهور وضعي يعني أن لفظ التغير وضع لغة للتغير الحسي وإما ظهور شنو إطلاقي لأن نقول التغير أنوان مطلق يشمل التغير الحسي ويشمل التغير اللولاني حسب الوضع اللغوي يشمل قارن الدعي أن لفظ التغير موضوع لغة للتغير الحسي تهنا بس لالتقدير تار تارة نقول عنوان التغير وضع لغة لما هو أعم إيش مع التغيير تحسين مستوى ظهوره في التغيير التقدير يحتل مونة ظهوره في التغيير تحسين يحتل مونة كما في بحث الأصول في الأوامر يقولوا تارة يكون الإصلاح مفيدا للتوسعة تارة يكون إصلاح مفيدا للتقييد أصلهم مثلاً إذا قال أعتق رقباء ولم يقيد بالمؤمنة ومن إطلاقه في لكن إذا قال أعتق رقباء هل الوجوب هناك في وجوب نفسي أو غيري ماذا يقدر يقول نفسي وغيري أنا ماعندي إيه بالإطلاق هو نفسي وغيري ما ما ما بعاني أو كفاءي ما يقدر يقول عيني وكفائي بالإطلاق أو. تعييني او تخييري من المستعينه تخييري بالاطلاق تقول الاطلاق يتوجه الى النفس العيني التعييني يقول هل الاطلاق مفيدا الضيق من حيث صفات الوجوب يفيد الضيق من حيث صفات الواجب يفيد التوسع واجب وراء الرقبه من حيث صفات الوجوب عيني لو تعييني لو تخييري يفيد الضير بأي وجهين يقول الفرد الآخر يحتاج لمؤونه لو كان يريد الوجوب التغيير لقال اعتق او لو كان يريد الوجوب الغيري قال اعتق اذا وجد شيئا لو كان يريد الوجوب مثلا شنو الكفائي قال اعتق او غيرك انت او غيرك بقصر. بما انه صحيح ومطلق لكن حمله على الفرد الآخر بما أنه يحتاج للمؤونة وحمله على هذا الفرد لا يحتاج للمؤونة يكون ظاهرا في هذا الفرد يسمى ظهور شنو؟ بالاطلاق نحن التغير نفس الشيء لو كان المراده التغير التكديري أحتاج إلى مؤونة أن يقال إذا تغير ولو كان كذا أو إذا تغير إن لم يكن كذا هذا هذا إذن يكون ظاهرا في التغير الحسي فهنا اما ان نقول بان التغير ظاهر وضعا في التغير الحسي فهذه دعوه الا تبادر حقيقي تبادر حقيقي يعني تبادر وضعي او اطلاقي يعني ان الاطلاق انصرف الى خصوص الفرد الذي لا يحتاج الى مؤونه وهو التغير الحسي وقيل بالاول يعني أن نتغيثنا التقدير كان وهو شاد ومستنده مضعف ما هو المستند حتى يقول بأن مستنده مضعف يقال بأن مستنان إما الإطلاقات وإما عدم القطع بالقطع أو القطع بعدم القطع صار نقول المستند هو الإطلاقات لا تغير, تغير. إطلاقات تقول تغير إلا إذا تغير والتغير يشمل التغير التقديري والتغير الحسي تم الاطلاقات لإطلاقات ينبس بيطلق التغير فالجواب عنه هو اللقاء التغير ظاهر في التغير إذا جليهم هذا إذا جليهم القصد عدم الفرق شنو الفرق؟ شنو الفرق؟ تغير بالتقدير لو تغير شنو الفرق؟ معنا نحك من النجاس أنه من تحكم نقطع بعدم الفرق نحن نقطع بعد المفضل يعني الان ماء ليس فيه صبغ احمر صبغ على الدم يتغير يندس ماء فيه صبغ احمر صبغ على الدم ما يندس دون الغطاء تغير في الواقع جزمان يعني هؤلاء يقولون الموضوع للنجاسة هو التغير التغير حصل جزمان ولي بعباره دقيقه غير هذا الحكي العامي أن التغير أخذ على نحو الموضوعيه أو أخذ على نحو الطريقية ما هو موضوع النجاسة ما هو سبب النجاسة هل سبب النجاسة التغير لمعنى مقدار نحو الموضوعية هل سبب النجاسة المقدار والتغير طريق اليه هذا معناه أنه مقدار بيانة جاهزة الشارع أريد يقول أقول لك إذا كاس دم تحطه في الكور الى الجيس المدار على المقدار هنا إذا نص كاس دم يتخليه في الكر ينجسه المدار على المقدار بس من وين تعرف أن اللي وقع نص نص كاس من التغير فالتغير طريق لمعرفة سبب النجاسة مو هو سبب النجاسة ما هو سبب النجاسة الكام المقدار شارع يقول إذا هو مثلا 20 سم هذا شنو هذا ينجس المدار على المقدار عندي بس أنت يا أيها الناس من وين تعرفوا المقدار تعرفهم دخلا للتغير إن تغير معلنا أن المقدار أعي ما تغير معناه المقدار أعي частين فالتغير استخدم شنو كطريق إلى موضوع النجاس ما موضوع النجاس بناء على هذا شيل صار تغيير أو ما صار تغيير إذا المقدار هو هو بما أن الموضوعية والسببية للمقدار لا للتغير وإنما التغير طريق له أي فرقين حينئذ بين أن يحصل تغير حسي أو لا يحصل تغير حسي بالنتيجة المقدار هو هو بعض المقدار هو هو والمدار المقدار فأصحاب هذا القول يقولون بأنه نحن نستفيد من الأدلات أن التغير أخذ على نحو الطريقية لا على نحو الموضوعية وما له الموضوعية والسدبية هو المقدار الكمي للتغير فحين يجينا التغير مجرى الطريق حصل هذا الطريق أو ما حصل المهم المتطرق إليه هو المهم وما حصل هذا الطريق المقدار حصل صار واضح جواب هل المستند مستند مضعف بأي شيء أولاً ظاهر الأدلة أن التغير له الموضوعية قاعدة أصولية عامة كل عنوان يؤخذ في الأدلة فهو ظاهر في الموضوعية شاء يقول الإمام ما قل واسع لا يبسل إلا إذا تغير ظاهر كلمة تغير أنه هو الموضوع الموضوع وأنه هو طريق أليه ظاهر عنوان تغير أنه هو الموضوع هو السبب للنجاسة مو أنه طريقا للنجاسة طريق للسبب هذا ظاهر الذي ظاهر العنوان هو الموضوع هذا أول ثانيا لأنه إذا افترضتم أن التغير تلقى تخذ على نحو الطريق وأن ما له الموضوعية شنو؟ هو المقدار الإحالة على المقدار احال على مجهول احال على مجهول ما مدري ان المقدار ما هو لو كان الموضوع هو المقدار ما مدري ان المقدار ما هو موضوع النجاسة هو المقدار اي مقدار قد على مجهول بعد ان يقول لنا الشارع ترى, ترى سبب النجاسة مو تغير تغير بس طريق سبب النجاسة المقدار هو اي مقدار ومن بيرش أي مقدار لكم ما بيان الشارع فجعل سبب النجاسة هو المقدار من باب الإحانة على المجهول وهذه لا تصف من الشارع أن يجعل سبب أحكامه أمور مجهودة دغون بعد يجب عليكم كذا إن حصل كذا والمفروض أن نشر أمر المجهود دغون جعل الأحكام على سبيل المجهول له مجهود دغون إحانة مو مضاقين إلا أن التغير نص قاس من دم السبع يمكن يغير حب كامل نص نص قاس من دم الإنسان يمكن ما يعيش إذن المدار في التغير مو على المقدار على الكيفية بعد نوع الدم شنو هذا نوع الدم شنو نوع المني شنو نوع البول شنو مو المدار على الكمية المدار على الكيفية حين إذن فحينئذ لا معنى للشارع ان يقول ترى أنا موضوع عندي هو المقدار والتغير طريق له أقولوا أن التغير لا يصلح أن يكون طريقا المقدار لان التغير يختلف باختلاف الكيفيات لا باختلاف الكميات فقط فراضع لا معنى لجعل الموضوع هو المقدار هذا بالنتجة الموضوع هو التغير. التغير ما حصل حسن بل وهو شاد ومستنده مضعف والاحتياط معه لا اخي. احتياط طبعا احتياط معه غالبا ليش قال غالبا ليش قال غالبا والاحتياط معه غالبا معه غالبا يعني هذا القول مناسب للاحتياط غالبا ليش قال غالبا احتمال الوقوع نجاة علينا يا خوي احتمال ادريك ليش غالبا ودائما بعد دائما هذا القول موافق له لأنه متى ما قلنا بان التغير التقديري كافي معنا نحكم بنجاسه كل متغير تقديره وهذا هو مقتضى الاحتياط الاجتناب عنه مقتضى الاحتياط مقتضى الاحتياط دائما مش معنى غالبا يعني مقتضى الاحتياط مقتضى الاحتياط دائما مش معنى مقتضى الاحتياط غالبا لو ادري دائما نصير مقتضى الاحتياط واختلفت الكيفيه النتيجه انه الاكتناب عنه موافق للاحتياط دائما الاكتناب عن المتغير موافق للاحتياط سواء كان احتياط تقديري او احتياط قصي دائما الاكتناب عن المتغير موافق للاحتياط ليش احتياط غالبا كلمة غالبا ليش قالوا هذه لا تشور بدون هاي تمام ولا فرق في ذلك يقول تارى فعدم التغير الحسي مستمد لعدم المقتضي تارى عدم التغير الحسي مستمد لوجود المانع عدم التغير الحسي قسمين تغير الحسي ما صار ليش ما صار تغير حسي إما لعدم المقتضي ما لوجود المانع عدم المقتضي شلعه نفترض أن الماء والنجاسة متحدان في الوصف كما إذا كان الماء مثلاً من المياه الكثيرية فكان هذا الماء شنو؟ نفترض مثلاً هذا الماء أبيض اللون فيه مليا فهما متحدان لو او أو كان هذا الماء الرائحة مثل رائحه البول فهو متحد معه في الطائحة إذا كانت النجاسة متحدة مع جنوب متحدة مع الماء في الوقت إذن إلقاء النجاسة ما يكتب التغير أصلا ما يكتب بعبارة لخ إذا كان النجس ما إلى شيء غير ما إلى شي غير حكمنا بنجاسه تسبيرتو مثلا او حكمنا بنجاسه مثلا الدواء الفلاني الدواء الفلاني ما فيه شيء غير في خالي لا لون له لا طعم له لا رائحه له ترضو هكذا ترضو ان النجس لا قابليه له للتغيير لاننا الناس ان هذا النجس لا لون له لا طعم له لا رائحه له ترضو باب هكذا القينا نجسن لا لون له لا طعم له لا رائحه له ألقينا. وهذا بعدين عدم التغير الحسن من اي باب بل عدم المقتضي لان الملقى اصلا ما فيه اختبار للتغيير واضح اثار عدم التغيير في من باب فقط المانع حفظ دم في اختبار يغير لكن صادف ان الماء احفظ فهنا المقتضي للتغير موجود هو الدم في اختبار التغيير لكن المانع موجودون انه صدغ الماء فعدم التغير الحسي تارب مستند لعدل المقتضي من الجسم بيقتضى تارب مستند لوجود ما يقول ما, يقول. ما, يقول. إذا ما يصير تغير حسي الماء سواء كان عدم التغير الحسي لفقد المقتضي او كان عدم الحسي ولا فرق في ذلك بين حصول المانع من ظهور التغير يعني مع وجود المقتبل المقتبل موجود لكن حصل المانع كما لو وقع في الماء المتغير بطاهر احمر ما مصلوب احمر وقع شنو؟ دم النجس وعدمه يعني وعدم حصول المانع كما اذا توافق الماء والنجس في السفر اصل النجس اللي خليناه لا لا لا نهل لا طعمنا ولا ريحه ما يغير نحن أقدم المقتضبين، وقول البعض لا بعض، قال الشيخ الموصوف والمقتضي مال، ونسب إلى المحققين سارين خوف، وقول البعض بالفرق ليش لا وجه له؟ شنو الواجب؟ النتيجة ما صار تغير بعد؟ النتيجة ما صار تغير؟ يقول السيد الحكيم. قد وذبس سره السره في عدم التفريق استحادة اجتماع المثلين شو في الفلسفة وطبقها في الفقر هذا يقول بأنه وضعنا ما اسمائيل لا لون لا فعبا ما يغير أصلا فلو وضعناه في المال ما يغير قول لأنه لو تغير يجب اجتماع المثلين أوه. نجي هنا فيما اذا كان اكو مانع ماء مصبوغ بأحمر وضعنا فيه الدم يغير لو ما يغير اختار احده اذا تقول يغير يزم اجتماع مثله اذا تقول ما يغير سم فوق بينه وبين عدم المختبئ تفريق في شنو اذا تقول وضعنا دم في ماء مصبوغ بأحمر تختار الدم يغير اللون لو ما يغير اللون إذا الدم يغير اللون يلزم اجتماعاً مثله. إذا الدم ما يغير اللون أي فرق بينه وبين عدم المختضي؟ هل هناك ما غيره مني ما غيره؟ معلوم فالتفريق بينهما لا وجه له. كأنه لون لون ولون بعد. لون أحمر لون أحمر. صير. <تصفيق> فتأمل فتأمل جهد تأمل ما أفده سيدنا الخيوح بسرور لأنهم هم يفرقين ومن القائد بالتفريق فما يبهدون رسائل لا وهو أنه في عدم المقتضي فالتغير ما صار أصلا ما صار تغير والمدار عاد تغير في صورة وجود المانع صار تغير المانع منع من حسيته لا من واقعه احنا لا نحس بالتغير ان ما كان احمر من اول حطينا في ما حسينا. المانع هذا منع من شنو من الاحساس بالتغير لا منع لا انه منع من وجود التغير لا يتفوه به جاهل فضلا عن عاقل اجيبونا الكلام الاصبغ الاحمر هنا منع من الاحساس بالتغير لا انه منع من وجود التغير واقعا إذا لم يمنع من وجود تغير إذا وجد تغير الله في الأمر واحد. تغير حصل وإلا أحد يلتزم عاقل يقول لك أنت أكو حوضين حوض مو مصبوغ بحمر فهو مصبوغ وعندك كاسين تساويين إذا تخلي هذا الكاس في ذاك الحوض لما في صبغ أحمر يتنجز إذا تخلي في هذا الحوض ما يتنجس كلاهما على قدر واحد كلاهما كر كلا الكأسين واحد كلا النجاستين واحدة وهي بس جدي بكيف يقول هذا نجس هذا ما تنجسه من يصير خوف كل الشارع هم معفوظة نحن ممكن ان ينقسم بذلك ان تبقى في في مثل هاي الصغير يقول ذلك الشرع قال لازم التغير انقصه تغير انقصه مع صعب هذا الطاهر قلت نجس نفس الدم هو هو نفس المقدار هو هو نفس مقدار الماء هو هو شمعنا هناك ما تنجس نتنجس شمعنا يعني هذا لا, لا يحتمل يعني أكو بعض الموارد مما نقطع بعدم فارق في المرض مما نجزم فيه بعدم الفارق قطعا لا فرق بين الحوضين وبين الكران في هذه الصور قطعا إذا هذا نجس هذا نجس قطعا قطعا لا فرق من موارد الذي نقطع بعدم الفرص فيها فهو تحينئذن تغير التقدير إذا مقصود ما ماكو تغير هذا المكافر أما التغير التقدير يعني تغير صارخ ما أحسسنا به لا أثرها تمام ولذلك ما ذكره السيء الحكيم خلاف الإنسان والسلام المخليشة، يلا، سمعت الحرارة تأكد الحرارة، من ما نعم هذا يتصرف التكوينيات، الماء حارد خلي تحت النار، إياه لا لأن المثلان هو حارد خلي تحت النار ما يصير يصير الاجتماع المثلان حد ماء حار لا يوضع على النار لانه مستلزم لاجتماع المثلان، هو خليه يسمعه، أؤكد الحرارة الحرارة، من ما من هذا. جدار مصبوغ ذا ديت لا مصبغ ذا ديت لا مصبغ ذا ديت اجتماع المثلين يلزم اجتماع المثلين هو يصير مؤكد معه ايش ايش المانع منهم لا في الكلام هذا فحينئذ لا مانع عندنا من اجتماع المثلين اذ المفروض انهما يتأكدان ويصبحان وجودا واحدا لا مانع مش معنى حينئذ فاذا لابد ان كلام يقول سيدنا بين التغير اللولائي للمتغير م... معطى في الواقع، وهو التغير لعدم المقدار، وبين التغير الواقع غير المحسوس، وهو الوجود، يعني على الذاكر.